وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب لقد مر بنا في قراءتنا السابقة ممتن الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجمع كلمتها على أبي بكر الصديق فكادت أن تحصل فتنة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله جمعهم على أبي بكر رضي الله عنه وحينما ارتد كثير من العرب جهز الجيوش وعقد الرايات لقتال المرتدين ولم يفرق رضي الله عنه بين من منع الزكاة وبين عن وبين من ارتد عن الإسلام بالكلية، وقال والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها لرسول الله، أو لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله، لقاتلتهم عليها. فجهز الجيوش وعقد الألوية وسارت. تلك الرايات في مشارك الأرض ومغاربها حتى توحدت الكلمة وعاد الناس إلى الدين ثم بعد ذلك اتجه رضي الله عنه إلى الفتوحات الإسلامية في العراق وإلى الفتوحات الإسلامية في الشام معلنا كلمة التوحيد رافعا راية الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعد سنتين وثلاثة عشر وعشرة أيام توفاه الله وقبل وفاته فكر في أمر الأمة ورأى أن الجيوش تقاتل في العراق وجوش أخرى في الشام وأنه خطر على الأمة فاستشار الصحابة في من يوليه الأمر ومن يتولى بعده فأشاروا عليه بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد خشي أن يترك الأمة فيفترق أمرها ويتعدد رأيها فلا يجتمع على أحد. فعند ذلك يكون الخلاف. وتكون الردة مرة أخرى إلا أنه جمعهم على الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كانت خلافته لو لاحظنا بالنسبة لبدء المرض مريض لسبع خلت من جماد الآخرة في سنة 13 مريض رضي الله عنه لسبع خلت من جماد الآخرة ووفي رضي الله عنه لثمان باقية من الشخ وفي أثناء مرضه استشار الصحابة في من يولي فولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعده مدة الخلافة هي سنتان وثلاثة أسهر وعشر ليال على المسهور في ذلك سنتان وثلاثة أسهر وعشرة أيام حافلة بالفتوحات وبالانتصارات وبقمع أهل الردة وباستشهاد عدد من الصحابة لا سيما في وقعة اليمامة حيث استشهد فيها كثير من القراء في ولايته احتاج رضي الله عنه الى من يعاونه الى من يساعده على امر الامة الى من, يقف الى من يقف بجانبه لشؤون المسلمين فولى عمر رضي الله عنه اعمال القضاء وما يتعلق بها كما ولى ابا عبيدة رضي الله عنهما جميعا أموال المسلمين، الأموه وما يتعلق به، لأن أبا عبيدة هو أمين الأمة كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكتاب الذي نتولى الكتابة في عهده. يكتبون الوثائق ويكتبون التعيين بالإمارة ويكتبون التوجيه للعساكر ويكتبون ما يتعلق أو ما تحتاجه الدولة هم عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا بالنسبة للإمارات فأكبر الولايات في مكة وكان الوالي عليها عتاب بن أسيد وقد وله المصطفى صلى الله عليه وسلم الإمارة وأخره أبو بكر عليها بالنسبة للمدينة لا تحتاج لأن الخليفة موجود في المدينة ويتولى تصريف أمرها ويتولى إدارة شؤونها وفي للطائف فيه عثمان ابن, ابن ابي الثخافي كان هو الوالي في عهد ابي بكر رضي الله عنه على الطائف بالنسبة لصنعاء كان فيها المهاجر ابن ابي امية هو الوالي من قبل ابي بكر رضي الله عنه على صنعاء وبالنسبة لحضرموت فيها زياد ابن لبي اميرا عليها من قبل ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وبالنسبة لخولان من بلاد اليمن ايضا فيها الامير يا ابن امية يا ابن ابي امية وبالنسبة لزبيد من اعمال اليمن ايضا فيها ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وبالنسبة لنجران فيها جرير بن عبد الله البجلي وسيأتينا بأنه في قدم على عمر رضي الله عنه ثم أرسله للفتوحات الإسلامية خارج جزيرة العرب كان جرير بن عبد الله البجلي وهو الأمير على نجران ثم بعد ذلك جهزه عمر رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله خارج جزيرة العرب كما سيأتي مفصلا إن شاء الله وبالنسبة للبحرين فيها العلا ابن الحضرمي ومر بنا بأنه هو الذي قمع المرتدين في البحرين وبالنسبة لدومه الجندل فيها عياض بن هن. دوله دوامه الجند والجو وما فيها من تلك البلاد فيها فيها عياض ابن غن اما امير الجند في العراق فهو المثنى ابن حارثة السيباني وامير الجند في الشام جمعهم على خالد بن الوليد رضي الله عنه كان فيه عدد من الامره ثم اجتمعوا على امرض خالد رضي الله عنه وقلنا بأن اخر كلمته قالها وفعدها خرجت روحه الى باريها قال رضي الله عنه رب توفني مسلما والحقني بالصالحين توفني مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وكانت وفاته ليلة الثلاثة الذي تولى تغسيله ابنه عبد الرحمن وزوجته أسمى بنت عميس ابنه عبد الرحمن وزوجته أسمى بنت عميس أم ابنه محمد يجد في بعض كتب التاريخ يقول الذي تولى تفصيله هو ابنه محمد وأم محمد وهي أسمى بنت عميس وهذا خطأ لأنه حينما توفي أبو بكر كان عمر محمد ثلاث سنوات فقط وأمر رضي الله عنه أن يكفن في ثوبيه فقالت له الصديقة بنت الصديق يا أبتي نحن موسرون فنحتري كفنا جديدا فقال رضي الله عنه الحي أولى بالجديد من الميت الحي أولى بالجديد من الميت ودفن في حجرة عائشة رضي الله عنها بجوار المصطفى عليه الصلاة والسلام لحده إلى لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأسه عند كتف المصطفى عليه الصلاة والسلام وجعل رأسه عند كتف رسول الله وقد تمت فتوحات عديدة في عهده أو في ولايته في الشام وفي العراق وفي غيرها من البلدان وأهم شيء جمع الكلمة والقضاء على المرتدين. يذكر بعض علماء التاريخ والسير ومنهم ابن جرير الطبري وغيره رضي الله عنه طرفة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث الصحابة إذا فتح الله عليهم بلاد كسرى وقيصر وأنهم سيديرون للإسلام وأن راية الإسلام سترتفع في تلك البلاد وأن الأذان سيعلو في المآذن في الشام وفي العراق وفي غيرها كان هناك رجل اسمه شويل شويلة هذه إلى الطرفة أقرب طرفة أذكرها لكم وذكرها بعض علماء التاريخ فكان عليه الصلاة والسلام يحدد الصحابة إذا فتحت الشام وفتحت العراق ودانوا للإسلام شوي هذا يسمعك وشويل من الناس يعني ذو فهم قليل وذو معرفة قليلة وليس بعيد نظر قال يا رسول الله إذا فتح الله عليك الحيرة أو لك الحيرة فأنا أريد نصيبي كرامة بنت عبد المسيح كانت كرامة هذه امرأة وجميلة وبنت أمراء ولها مكانة عظيمة صل عليه الصلاة والسلام هي لك إن فتحنا أو إن فتحت الحيرة عن وتن فكرامة بنت عبد المسيح لما جاء الفتح الإسلامي مضت السنون ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر وجاءت خلافة عمر وتم فتح الحيرة أراد أهل الحيرة أن يصالحوا مع الخليفة ومع قائد الجيش، فقالوا نصالحكم على الكبير والصغير إلا على شيء واحد. ما هو هذا الشيء واحد؟ قالوا ما نصالحكم على كرامه؟ لأن كرامه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لشوي. ولا يمكن أن نصالحكم جاء شويل وقال أريد ما أعطاني رسول الله وماذا تريد يا شويل قال أريد كرامة من عبد المسيط كرامة كان عمرها في هذا الوقت ثمانين سنة ماذا تريد من امرأة مسنة وتعجبت المرأة قالت ماذا يريد مني أنا الآن عمري ثمانين سنة قد كان يسمع به في شبابي وفي قوتي وعنفواني وحينما كان الجمال وال قال لي لكن لا عليكم أعقوه قولوا له لك مار وأتم صلحكم وأنا سأتخلص تقوله كرامة فتم الاتفاق على الصلح واستثني منه كرامة بنت عبد المسيح بأنها لشويين. قالت يا شوين ماذا تريد الفداء؟ تريد أن أفتي نفسي فقال لست ولدا لأمي شوائل إن لم إن قابلت بأقل من ألف يقول لست ولدا لأمي يعني لست يعني أنا لست كالمطلوب أو كذا أو كذا إلى آخره كأنه يفتخر بنفسه إن اقتصرت عن ألف لا الألف كثير قال لا أريد أقل من ألف ولست ولدا لأمي إن قابلت لست ولدا لأمي شويل إن قبلت بأقل من الألف كنت قالت الألف كثير ويتريد أن تتفك قال ما أقبل للألف قالت طيب كرت هذا الألف وكتبوا كتابا بأن شويل تنازل بطوعه واختياره ورغبته عن كرامة من عبد المسيح مقابل ألف اجتلمها عزا ونقتا ولم يبق له أي دعوة ذهب الى الناس واخبرهم ماذا عملت يا شوي لدلت صالحي صالحت على اي شي شيء قالوا على الالف كيف الالف؟ لو طلبت محات الالوف هذه بنت امراء وبنت ناس هم مكانة والمال عندهم كثير ذهب وفضة وعداد كيف تطلب الالف؟ قال طلبت الالف واعطم يعني لو طلبت محات الالوف سيعطونك ايها فذهب واخام دعوة قال لا انا لا كيف؟ أنت قابلت بألفة نعم صحيح أنا قابلت بألف لكن كنت أظن أن الألفة نهاية العدد يعني ما بعد الألفة كنت أظن أن الألف نهاية العدد فقالوا له أردت شيئا وأراد الله غيره ليس لك إلا الألف. فذهبت مثلا كنت أظن أن الألف يعني كنت أظن أن يمكن يكون عشرة عشرين خمسين مية خمسمية تسعمية ألف لكن بعد الألف خلاص يوضف ما في بعدها. بعدها ليس هناك رقم بعد الألف فقال كنت أظن أن الألف نهاية العدد يعني ما بعده شيء فقالوا ليس لك إلا ما أخذ وذهبت مثله وقد ذكر هذا ابن جرير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وغجره من المؤرخين وهي قصة تابتة جمع الله الكلمة على أبي بكر رضي الله عنه، وتوثّي وقد توحد صفّوها، وكلمتها واحدة، ورأيها واحد، واتجه عمر رضي الله عنه إلى الفتوحات الإسلامية في الشام وصل العراق، في الشام حينما جاء جرير، في العراق عندما جاء جرير ابن عبد الله البجلي، وتم تعيين سعد بن أبي وقاص. وتم بعد ذلك في غزوة القادسية وغيرها أو في معركة القادسية وغيرها، فتمت القادسية وتمت اليرموك، وانتصر الإسلام فيهما انتصارا مؤزرًا، وجمع الله الكلمة ووحد الراي وتم في هذه في الأيام الأولى عزل أبي عزل قائل رضي الله عنه. عن قيادة الجوش وتولية أبي عبيدة رضي الله عن الجميع وتم النصر المؤذر للإسلام والمسلمين نعم موت الصديق رضي الله عنه 288. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله موت الصديق رضي الله عنه وفي هذه السنة مات الصديق ليلة, التل... ليلة التلاث... الثلاثة وهي في سنة الثلاثة عشر لأن أبو بكر رضي الله عنه توفي في, ليل في السنة الثالثة عشر ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر وبعض الكتب تقول عشرين ليلة أو اثنين وعشرين ليلة والبعض الآخر يقول عشرة أيام. نعم. ليلة الثلاثاء لسبعة عشر ليلة مرت من جماد الآخرة. نعم. وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنين وعشرين ليلة. واستخلف علي واستخلف على الناس عمر بن الخطاب. وقال من أيامه المباركة ومن مساعيه الخيرة أنه لم يترك الأمة. وإنما استخلف عليها عمر والوضع يقتضي الاستخلاف لأنها لو تركت الأمة ربما تقبل هرج والمرج ربما تقبل خلاف فهؤلاء في المدينة وأولئك في العراق وهؤلاء في الشام والمعارك طاحنة بين المسلمين وبين الأعداء لو لم يكن هناك خليفة يجمع أمرهم ويوحد صفوفهم لا أشياء على الإسلام والمسلمين من الانفلات نعم واستخلف على الناس عمر أمن الخطاب وقال اللهم إني وليتهم خيرهم ولم أرد بذلك إلا صلاحهم ولم أرد محابات عمر ما أرد نفع عمر ولم أرد محاباته ولم أرد تفضيله وإنما اجتهدت في من يصلح للمسلمين واجتهدت في من يتولى الأمر ويقوم به خير القيام نعم. ولم أرد محابات عمر فيخلفني فيهم فهم عباده ونواصيهم بيدك أصلف لهم وليهم واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هديا نبيه صلى الله عليه وسلم وأصلح له رئيته أصلحه ليسير بينهم بالعسل وأصلحهم ليطيعوه في غير معصية لله دعا للأمة ودعا للوالي أن يصلح الله الجميع فالوالي يخاف الله فيهم وهم يخافون الله فيه نعم ثم دعاه فقال يا عمر إن لله حين له الحقوق وبين له ما يجب هناك حقوق لله بالليل لا يمكن أن تؤدى بالنهار وحقوق بالنهار لا يمكن أن تؤدى بالليل فقم بهذا في وقته وقم هذا في وقته يصلح أمرك وتستقيم أحوالك وتنقاذ الأمة لك نعم. ثم دعاه فقال يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة لا تقبل نافلة حتى تؤتى فريضة أنا أعرف الآن صلاة المغرب فيها سنة راتبة بعد المغرب ركعتين يمكن أن نصل النافلة وأترك الفريضة لا النافلة ما تقبل لكن إذا أديت الفريضة فإن النافلة تكون متممة للنقص وجابرة لما فيها من نقص أو خسارة أو غير ذلك لكن عندما أترك الفريضة فالنافلة لا يمكن أن تقبل نعم إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه بعض الناس يقول ثقلت موازينه والبعض الآخر تخفه موازينه فمن ثقلت موازينه إنما تقلت بطاعته بامتثال الأرض باجتناب النهي بتتبع الشرع بالانقياد لتعاليم الإسلام بالتمسك بالعروة الوثقة فبذلك تدفل الموازين وأما من ضيع وأهمل وفرط فإن موازينه ستكون خفيفة نعم وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وثقله عليهم وثقله عليهم وحق لميزان, وحق لميزان لا يوضع فيه غير الحق أن يكون ثقيلا لأن الحق ثقيل نعم وحق لميزان لا يوضع فيه غير الحق غدا أن يكون ثقيلا فين وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آخر إذا حفظت وصيتي، والتزمت نصيحتي، وطبقت ما ذكرته لك أحببت الموت لأن الموت يقربك من الآخرة وعملك هذا يسجل لك فيه من الأجر أو يسجل لك فيه من الأجر والعمل الصالح والتواب والقربات ما تحن فيه إلى الجنة ورائحتها الزكية و... فإن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك لا نعم، فإذا حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وهو نازل بك وإن ضيعتها فلا غائب أكرى إليك منه إن ضيعتها فأحب التسويت بالتفريض بالإهمال بالكسل فإنك يكون أعدى شيء لديك هو الموت نعم ولست تعجزه يعني يدركك برا بحرا سماء أرضا في أي مكان نعم. وورث منه أبو أبو قحافة السدس كان أبو قحافة اللي هو والد أبي بكر يقيم في مكة وكان عمره في حوالي 86 أو 87 سنة حينما مات ابو بكس فلما علم بذلك قال رزء جليل رزء جليل يعني خبر عظيم يغد الظهر او يقسم الظهر ويؤرق العين ويقلق الفؤاد رزء جليل ثم بعد ذلك ابو, أبو فحافة واسمه عثمان وارثة من أبي بكر السدس وارثة من أبي بكر السدس لأنه الأب والاب يأخذ السدس مع وجود الفرع الوارد وأبو بكر رضي الله عنه عنده بنين وبنات وعنده أب وعنده زوجة فالزوجة ليس لها علاقة في موضوع ميراث الأب وإنما الأب عند وجود الفرع الوارد يأخذ السدس فإن كان الفرع الوارث ألت أو إنات أخذ السدس فرضا ثم يأخذ ما بقي تعصيبا وإذا كان هناك ذكور فإنه يأخذ السدس فرضا فقط وأبو بكر له أولاد لن نعرف أن من أولاده محمد وقد ولد محمد في ذو وهم قادمون إلى الحج وهمه أسمى بنت عميس ونعرف أن من أولاده عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي بكر والذي غسل أباه هو الذي غسل لأن أبو بكر رضي الله عنه قال لأسمى بنت عميس إذا أنا ميت فغسليني قالت لا أقوى مرة ما تكوى قال يساعدك عبد الرحمن فعبد الرحمن ساعد أسمى بنت عميس وغسلت أبا بكر نأخذ من هذا أنه يحق للرجل أن يغسل زوجته ويحق للزوجة أن تغسل زوجها ويحق للسيد أن يغسل آمته ويحق للآمة أن تغسل سيدها وأما غيرهم فالأب لا يغسل ابنته ولا يغسل أمه، ولا يغسل أخته والبنت لا أو المرأة لا تغسل أباها ولا ابنها ولا أخاها وإنما المرأة تغسل المرأة والرجل يغسل الرجل ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذلك الآمات بالنسبة لسيدها فقال أبو بكر رضي الله عنه لأم محمد وهي أص اسمى بنت عميس إذا أنا ميت فغسليني قالت لا أقوى يعني ما أقدر وحدي يغسل قال يساعدك عبد الرحمن ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع نعم ولما ورد كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد باستخلاف عمر فيعوه. قالوا سمعا وطاعة وبيعو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم ثم ساروا إلى فح بناحية الأردن وقد اجتمعوا بها الروم فكانت وقعة فح المشهورة ونصر الله المسلمين وانحاز المشركون إلى دمشق ودخلت بعد ذلك سنة 14 من الهجرة وفيها مع الفتوحات العظيمة ومع الانتصارات الفائقة في بلاد الشام وبلاد العراق في حاضرة مكة والمدينة جمع عمر رضي الله عنه المسلمين على صلاة التراويح فكانوا يصلون أعدادا ثلاثة هنا أربعة هنا خمسة هنا فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد وصلوا صلاة التراويح في في السنة الرابعة عشر من الهجرة نعم حوادث السنة الرابعة عشر ثم دخلت السنة الرابعة عشر وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد فأتى عليهم قائد الجيش العام كان هناك أمراء كان هناك أربعة من الأمراء كل أمير عنده جوش فاجتمعوا على خالد رضي الله عنه فأصبح هو الأمير على جميع الجيوش. نعم. وفيها ساروا. في بدايتها عزل عن القيادة وتولى أبو عبيدة رضي الله عن الجميع رضي الله عن خالد بن الوليد سيف الله المسلول ورضي الله عن أمين الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. نعم. وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد. فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد. وتأمير, وتأمير أبي, أبي عبيد بن لم يعزله رضي الله عنه لعدم قيامه أو لعيب رآه فيه أو لتقصير وإنما رأى أن مصلحة الأمة وأن مصلحة الجيوش تقتضي ذلك فهو لبعد نظره ولإدراكه عزله وبقي خالد رضي الله عنه في الجوش مجاهداً كأي فرد من المجاهدين نعم وفيها أمر عمر صلاة الترى ردنا جرير وقدم